وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرنا معها في بوتقة الحب في الله وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الإخوة والأخوات وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته ومقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله أحداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي لا أقدمها من باب الطرف الفكري ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة الباهتة التي لا تتعامل إلا مع الأقوال والكلمات ولا أقدمها هروبا من الواقع بل أقدمها تصحيحا للواقع أقدمها لنفسي ولإخواني وأخواتي في الأمة في أنحاء الأرض في زمن طغط فيه الماديات والشهوات وانشغل فيه كثير من الناس عما هو آت وانحرف فيه كثير من الخلق عن منهج رب الأرض والسماوات وفعل الإنسان بأخيه الإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات ذلك لأن كثيرا منهم يظن أن الحياة ستنتهي بالموت وتناسى هؤلاء أنهم سيعرضون على رب الأرض والسماء ليقال لكل واحد منهم اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا تحدثت في اللقاءات الماضية بتوفيق الله وحوله ومدده عن اهم العلامات الصغرى للساعة واعتقد ان جل العلامات التي أخبر عنها رسول رب الأرض والسماوات قد وقعت بل حين أفتش في العلامات الصغرى أرى أن كل العلامات قد وقعت باستثناء علامات قليلة قليلة منها على سبيل المثال ما رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحسر نهر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون ويبقى واحد فيقول كل واحد منهم لعلي أنا الذي أنجو وفي رواية أخرى في صحيح مسلم أوصان الصادق صلى الله عليه وآله وسلم بقوله فمن حضره منكم فلا يأخذ منه شيئا ولا شك ولا ريب أن هذا الجبل إنما هو جبل من ذهب حقيقي وليس كما قال بعض أهل العلم المراد بجبل الذهب هو الذهب الأسود النفط لا لا بل هو ذهب حقيقي لا أستطيع أن أجزم وإن كنت قرأت بنفسي بعض الأخبار تؤكد أن الأقمار الاصطناعية قد صورت جبل الذهب في نهر الفرات في العراق لكني لا أستطيع أن أجزم بذلك حتى يتضح الأمر ونحن نعيش الآن عصر للتصالات والمواصلات وسيظهر كل شيء في حينه لكن تبقى بعض العلامات التي تكون مقترنة بالعلامات الكبرى كما ذكرت وسأذكرها في حينها مع العلامات إن شاء الله جل وعلا لكن تعالوا بنا أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الفضليات لنشرع من الليلة بإذن رب الأرض والسماوات في الحديث عن العلامات الكبرى للساعة الكبرى نعم خلي بالك معاه بقى لأنك ستسمع كلاما جديدا جدا عليك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب العلامات الكبرى ذكرها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه خل بل حضرتك قال حذيفة اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نتذاكر الصحابة في مجلس جميل يتحدثون ويتذاكرون ويتناقشون لكن في ايه ترى في الساعة في الآخرة فهؤلاء يعيشون في الدنيا وقلوبهم معلقة بالآخرة يغرسون ويزرعون ويتاجرون ويبدعون لكن قلوبهم معلقة بالاخرة لانهم يعلمون يقينا ان الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. فطلع عليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم ما تذاكرون؟ أنتوا بتتكلموا في إيه؟ في ايه فقالوا نذكر الساعة يا رسول الله. نذكر الساعة يا رسول الله اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال وهو الذي لا ينطق عن الهوى بأبي وأمي وروحي قال إنها لن تقوم يعني الساعة إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات عد معايا كذا وخلي بالك قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس الى محشرهم لا والله يا شيخ محمد تاني الحديث ده تاني لان احنا هنشرح بقى في العلامات الكبرى نركز كده معايا ويعني نسمع تاني كلام النبي عليه الصلاة والسلام في العلامات الكبرى حاضر صلى الله وسلم بارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بتتناقش في ايه بتتكلموا في ايه الف ساعه الا لا لا لا الساعه مش هتقوم القيامة مش هتقوم لن تقوم القيامة الا بعد عشر ايات ايه هم بقى قال فذكر عليه الصلاة والسلام الدخان هنعرف عني الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب قال وآخر ذلك يعني وآخر هذه العلامات نار تخرج من اليمن وفي لفظ من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم اللهم نجنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن طيب تعالى يطرح تتكلم اللذي عن إيه في هذه العلامات الكبرى الحقيقة في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسد الغفاري رضي الله عنه أيضا وردت العلامات الكبرى بغير هذا الترتيب وردت العلامات الكبرى بغير هذا الترتيب فالترتيب في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المقصود منه أن العلامات ستقع بهذا الترتيب لأن أحاديث أخرى صحيحة. قد ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم بغير هذا الترتيب الذي ورد في رواية حذيفة بن أسيد الغفاري في صحيح مسلم وبعد الجمع بين كل الروايات والترجيح يتبين لنا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أن خروج الدجال هو أول العلامات أو الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم على وجه الأرض تاني خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال على وجه الأرض وينتهي هذا التغيير في أحوال الأرض بنزول عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام لقتل الدجال وللدعاء على يأجوج ومأجوج كما سأبين بالتفصيل إن شاء الله تعالى وطلوع الشمس من مغربها أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي وينتهي ذلك بخروج الدبة فعلى الراجح أن الدبة تخرج في نفس اليوم الذي ستطلع فيه الشمس من مغربها لأن الشمس إن طلعت من المغرب كما سأبين وإن شاء الله تعالى لا تقبل توبة التائبين ومن ثم تخرج الدبة في نفس اليوم لتسمى المؤمن بصفة الإيمان ولتسمى الكافر بصفة الكفر من باب التتمة للتمييز بين أهل الإيمان وأهل الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طيب أقول تاني الكلام ده خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال على وجه الأرض فيه تغيير كامل ولذلك أنا أقول لأحبابنا ممن أنكروا هذه الأحاديث ولا حول ولا قوة إلا بالله وأنكروا قضية الدجال وقالوا الدجال رمز للشر فقط لكن ليس شخصية حقيقية أبدا هذا تقديم للعقل على صريح وصحيح النقل وهذا تقديس للعقل ولا ينبغي أن نجعل من العقل إلها لنعبده من دون الله تبارك وتعالى بل أود بالعقل بالعقل أن أقول أن أقول إننا لا نقلل من قدر العقل ولا من قيمة العقل بل ان نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا وإنما يباركه ويزكيه ويقويه بشرط أن يسجد العقل مع الكون كله لله رب العالمين وأن يبدع العقل في مجاله الذي يجب عليه أن يبدع فيه. أما أن يجعل العقل من نفسه إلها أو طاغوطا ليحكم على صريح النقل وصحيح النقل فما يقبله العقل نمرره وما يرفضه العقل نرده فسيصبح دين الله جل وعلا بهذا ألعوبة بين عقول البشر وإلا فبالله عليك أخبرني يا ترى ما هو الدين الذي سنقبله الدين الذي يقره عقلي أم الدين الذي يقره عقلك سيصبح الدين ألعوبة فأنا لا أقلل من قدر العقل وإنما يجب على العقل أن يفكر وأن يبدع فبالعقل بالعقل أقول ليس من العقل أن نحكم القوانين العادية التي تحكمنا الآن في هذه الأيام التي هي أيام الخوارق من تحضرتك الشمس بتشرق عليني من يوم ما خلقها ربنا جل وعلا من المشرق تصور أنك تستيقظ ليلة من الليالي الساعة كام دلوقتي الساعة بقت خمسة طب ده احنا صلينا الفجر وعدنا إلى بيوتنا الساعة كام بقت ستة الله بقت سبعة ده وقت الشروق فات الساعة كام تمانية الله ده لسه فيه ليل ظلام دامس مخيم لا يرى أحد النوره. الله سبحان الساعة كام عشر الصبح ليل. الساعة كام؟ وحدة الظهر؟ ليل الساعة كام؟ أربع العصر؟ ليل دامس وفين وقت الغروب؟ وقت الغروب ليل. ليل رهيب والكل يفزع ويجري على المساجد لأن الوضع فيه تغير كامل في الكون ففي هذه اللحظات نرى الشمس تشرق من المغرب يا الله ده تغير كامل عقل إيه يا إخواننا اللي عاوزين نحكم به قوانين العالم الآن في هذه المرحلة التي يتغير فيها كل شيء أود من أحبابنا وإخواننا أن يتفهموا هذا حتى لا يعطلوا هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بدعوى أن العقل لا يستوعب ذلك نعم العقل لم يستوعب هذا لأنك في زمن الخوارق خلاص دا انت بدأت مرحلة اخرى خالص من مراحل الكون الا وهي مرحلة العلامات الكبرى القوانين اللي بتحكمنا الان خلاص بدأ فيه قوانين اخرى شمس من المغرب مش ممكن دا خلاف لما نحن لما عليه الكون تماما دا فيه دبة حتطلع تتكلم كما سنبين بنص القرآن السنة دا موضوعات اخرى خالص الموضوع مختلف ولذلك انا اقول بالعقل بالعقل ألا نحكم العقل في صريح وصحيح النقل علم العليم وعقل العاقل اختلف من ذا الذي فيه ما قد أحرز الشرف العقل قال أنا أحرزت غايته العلم قال أنا أحرزت غايته والعقل قال أنا الرحمن بيعرف فافصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف بالعليم ولا بالعاقل فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا فأيقن العقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف ولله درد القيم إذ يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيل نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا طرق الهدى محدودة إلا على من أم قصد إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل فإذا عدلت عن الطريق تعمد فاعلم بأنك ما أردت وصولا يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل أي دون كتاب الله وسنة رسول الله لن تلقى لذاك دليلا قال ربنا جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وبعدين اوعى تقول لي لا طالما ان الكلام ده مش موجود بآيات صريحة واضحة في القرآن ما نقبلوش الله الله ده كلام خطير جدا ده ده السنة وحي السنة وحي القرآن وحي والسنة وحي والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا بهذا بهذا يعني النبي قال لنا ان فيه ناس هتقول الكلام ده وهتقول ان احنا ناخد القرآن فقط وبلاش السنة اه النبي قال كذا فعلا ايوة ايه الدليل اسمع ماذا قال حديث رواه ابو داودة والترمذي بسند صحيح من حديث المقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال الا يوشك رجل شبعان الا اني اوتيت القرآن ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني إيه السنة يعني السنة اسمع بيقول إيه صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا اسمع ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذناب من السباع ولا لقطة المعاهد وفي رفض فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أوعى أوعى تقول بلاش السنة مستحيل مستحيل إن ثبوت حجية السنة من بديع كلام الإمام الشوكاني رحمه الله يقول إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الاحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك الا من لا حظ له في الاسلام ما تقدرش تستوعب القرآن بدون السنة ما تقدرش تفهم القرآن الا اذا عدت الى من انزل الله عليه القرآن الى محمد عليه الصلاة والسلام طب يلا طلعلك الى ابن المصحف ايه بتقول ان الظهر اربع ركعات ان العشاء اللي حضرتك صلتها مشار هات لي يلا ايه فيش مستحيل لازم ترجع لصاحب السنة اللي هيقول لك صلوا كما رأيتموني أصلي صل الله عليه وسلم. طب أركان الحج مبطلاته واجباته الور الفرق بين وادي عرف وادي عورن إلى آخره مش هتلاقي الكلام ده إلا عند صاحب السنة خذوا عني مناسككم وهكذا يبقى أوع خلي بالك أوع تقول بلاش السنة أوع والله العظيم ده هذا خطر عظيم لا يقول بهذا رجل ينتسب إلى الإسلام ولا إلى محمد عليه الصلاة والسلام قرآن والسنة القرآن والسنة لن يتفرقا حتى يرد معا الحوض على صاحب السنة صلى الله عليه وآله وسلم فخلي بل حضرتك بقول لك المرحلة دي لا يليق أن تحكم فيها القوانين التي تحكمنا الآن لأن الوضع سيختلف الشمس بتخرج من المغرب تشرق من المغرب يعني موضوع تاني خالص موضوع مختلف تماما طيب على اي حال العلامات ما تنشغلش او بالترتيب لان لو علامة من العلامات الكبرى وقعت بتتتابع العلامات بسرعة اسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه كما في الحديث الذي رأى الحاكم وغيره بسند صحيح على شرط مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال الأمارات اتفقنا الأمارات يعني إيه؟ العلامات الأمارات خرزات منظومات في سلك شايف العقد اللي في صدر الزوجة أو البنت عند حضرتك لو انفرطت انقطع العقد ووقعت حبة ينفرط العقد كاملاً زي المسبحة تماما شوف النبي يقول الأمارات خرزات منظومات في سلك فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعض. وقعت علامة العلامات بتتتابع العشر علامات الكبرى بتتتابع مع بعض العلامات الصغرى التي سأذكرها في حينها مع العلامات الكبرى إن شاء الله تعالى من كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام طيب يخرج الدجال يا رب نجنا من فتنة الدجال المسيح الدجال أول علامة تؤذن بتغير أحوال العالم الأرضي كل شيء يتغير إيه الدجال ده كثير من المسلمين لا يعرف شيء عن الدجال بل وبعضهم يقول بأن هذه خرافة وكلام فاضي ما انفعشت تقولوا الكلام دلنا في عصر الذرة وعصر فضائيات والانترنت مع أن من أدلت قرب الدجال أن يهجر ذكر الدجال وأن لا يذكره علماؤنا ودعاتنا على المنابر نسيت الأمة الدجال إلا من رحم الله من طلبت علم أو من مسلمين حريصين من هو المسيح الدجال؟ ده ولا إنسي ولا نوع إيه ده هذا بشر بشر يعني من بني آدم نعم من بني الإنسان نعم تب اسم المسيح الدجال المسيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ممسوح العين والحديث في صحيح مسلم يبقى الدجال سمي ابتداء بالمسيح خلي بالك واحدة واحدة سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين طيب والدجال الدجال من الدجل وهو التمويه والتضليل والكذب لأنه يلبس الحق بالباطل يلبس الحق بالباطل لأنه يكذب يضلل يخدع فسمي بالمسيح وليس المسيخ لا خطأ بالمسيح الدجال ممسوح العين كذاب خداع مضلل للخلق وللناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى طيب جميل ما فيش فتنة يا إخواننا على وجه الأرض من يوم رب العزة خلق آدم إلى قيام الساعة أخطر من فتنة المسيح الدجال يا الله ده انت كلمتنا قبل كده في الفتن كلام خطير جدا يا شيخ محمد بتقول ما فيش فتنة أخطر من فتنة أبدا ما فيش فتنة من يوم ربنا خلق آدم إلى قيام الساعة أخطر من فتنة الدجال تبخل برا حضرتك كده بسرعة معليش بسرعة النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية البخاري من حديث أم سلمة رضوان الله عليها زوج النبي عليه الصلاة والسلام تول استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو ليلة من عندها عندها فزعا وهو يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن ماذا أنزل الله من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه رضوان الله عليهم من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة الشاهد ماذا أنزل الله من الخزائن ماذا أنزل الله من الفتن بل وفي الصحيح مسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا يلا بسرعة بسرعة سابق بالأعمال الصالحة الفتن التي ستقع كقطع الليل المظلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنة ويمسي كافرا ويمسي مؤمنة ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يا رب سلم سلم شايف الفتن في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المنادي أن ينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة فاجتمع الصحابة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه خلي بالك من الكلام ده وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرنها. العقل مش هستوعبها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها يا رب سلم تجيء الفتنة النبي بقول كذا تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعض. فيرقق بعضها بعض ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي بأكبر من اللي فاتت ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه بأكبر من الأولى وأكبر من التانية هذه هذه قال عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فمن أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه مع الفتن الضخمة دي المؤمن يقول مع كل واحدة فيها هذه مهلكة هذه ملكة ومع ذلك تقول ما فيش فتنة أخطر من فتنة الدجال نعم كما قال سيد الرجال صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ والحديث فيه صحيح مسلم ويريد حضرتك تركز معايا أوي قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال يا الله ما فيش شيء من يوم خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة أكبر من الدجال خذ الرواة تانية الجميلة دي الذي التي رواها الإمام ابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه وابن خزيمة وغيرهم بسند صحيح من حديث أبي أبامة الباهلي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أيها الناس دنيا عام نفير عام يا أيها الناس إنها لم تكن فتنة على ظهر الأرض منذ ذر الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال يا رب سلم يا أيها الناس إنها لم تكن فتنة على ظهر الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال وإن الله لم يبعث نبيا إلا وأنذر قومه الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وإنه خارج فيكم لا محالة فإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج لكل مسلم بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم شايف الرحمة شايف رحمة النبي بالأمة عليه الصلاة والسلام عبارة عالية قوي. لو حضرتك تدبرتها سيمتلئ قلبك والله بحب الرحمة المهدا والنعمة المسداة محمد بن عبد الله شوف النبي بقول إيه صلى الله عليه وسلم يقول وإنه خارج فيكم لا محالة فإن يخرج وأنا بين أظهريكم فأنا حجيج لكل مسلم يا سلام وإن يخرج بعدي فكل مريح حجيج نفسه والله جل وعلا خليفة على كل مسلم الله الله صلى الله وسلم أبارك على الرحمة المهداة على نبينا وسيدنا رسول الله ده حديث يعني في غاية الرقة مع إن في فتنة رهيبة لكن يبرز جانبا من أرق جوانب الرحمة عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة الميمونة المرحومة المباركة أمة التوحيد أمة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أشرف أمة وأطهر أمة وأكرم أمة وأعظم أمة وستبقى خير أمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مع ما تمر به الآن من مرحلة من مراحل الضعف والهوان ستبقى كذلك خير أمة إلى أن يرث الله الأرض من أسأل الله أن يردها إلى الحق ردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه الحديثتان والله يا أيها الناس إنها لم تكن فتنة على ظهر الأرض منذ ذر الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال وإن الله لم يبعث نبيا إلا وأنظر أمته أو قومه الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وإنه خارج فيكم لا محالة فإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج لكل مسلم وإن يخرج بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله تبارك وتعالى خليفتي على كل مسلم صلى الله عليه وعلى آله عشان كده اخوانا لخطر الفتنة دي وصف لنا نبينا وحبيبنا المصطفى الدجالة وصفا دقيقا جدا خلي بالك معالى ان فعلا موضوع الليلة في منتهى الخطورة وصف لنا النبي الدجالة وصفا دقيقا عشان بمجرد ما ترى الدجال تعرفه محدش عارف سبحان الله إن رآه المؤمن عرفه وهذا واجب العلماء أن ينقلوا وأن يبينوا عن رسول رب الأرض والسماء للأمة أو الدجال ماذا قال سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس أي خطيبا فحمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال ذكر الدجال فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أنذركمه إني لا يعني ينذر نبينا أمته الدجال إني لا وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولقد أنذره نوح قومه اسمع اسمع اسمع قال عليه الصلاة والسلام ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي قبلي الله ولكني سأقول لكم فيه أي في الدجال قولا لم يقله نبي قبلي ماذا قال قال ألا فاعلم أن الدجال أعور وأن الله ليس بأعور جل جلال ربي جل جلال ربي عن الشبيه وعن النقص وعن النظير وعن المثيل الدجال أعور العين ممسوح العين عين طافئة وعين طافية عين طافئة بالهمز أي ذهب ضوءها ذهب نورها وعين طافية بالياء بدون الهمز أي معيبة فكلا فالعينان معيبتان عين ذهب ضوءها والأخرى معيبة لا إله إلا الله أعور العين ممسوح العين ألا فعلم أن الدجال أعور العين وأن الله ليس بأعور جل جلاله الله نور الله نور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 ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم وقال أعرف الخلق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال الحبيب النبي إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور جل جلاله حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه الله أكبر حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه جل جلاله لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه يعني لاحترق كل الخلق لأنه لا يغيب خلق عن بصره جل وعلا ومن جميل ما قرأت في هذا الباب ما بخاري البخاري ومسلم من حديث الله بن مسعود رضي الله عنه أن حبرا يعني عالما من علماء اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد يا محمد إن نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى يعني الطراب على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك جل جلال الملك ويقول أنا الملك فضحك الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر وقرأ النبي قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه, سبحانه ولا تقال إلا له سبحانه وتعالى عما يشركون شوف سيد النبي ببيلك المسألة بغيث الوضوح ألا فعلموا أن الدجال أعور وأن الله ليس بأعور لا خد العلم التنيذي يا الله وأكثر بعدها من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند أبو داود والترمذي بسند صحيح اسمع ماذا قال من حديث أنس بن مالك قال صلى الله عليه وآله وسلم الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر يا الله عاوز حاجة تاني عاوز علامات اوضح من كده عاوز علامات اوضح من كده ها الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر وفي رواية في صحيح مسلم مكتوب بين عينيه كفر وتهجاها رسول الله بالحروف قال كاف ف كاف ف كفر خد الرواية جميلة دي رواية يعني في غاية الجمال في صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب لا لا تاني تاني تاني بتقول ايه بتقول ايه بقول لحضرتك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه يعني يقرأ هذه الكلمة في جبين الدجال كل مؤمن كاتب وغير كاتب يعني كان بيعرف يقرأ أو حتى ولو كان أميلا لا يقرأ سيوفقه الله تبارك وتعالى بإيمانه بالله وبرسول الله بقراءة هذه الكلمة على جبين الدجال بين عينيه كافر الله الله على الإيمان اللهم أمل قلوبنا وإياكم بالإيمان ونجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن وفي لفظ في صحيح مسلم مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مسلم كل مسلم وريت حذيفة كل مؤمن كاتب وغير كاتب سواء كان بعرف يقرأ أو سواء كان أميا من ككثير من أبائنا وأمهاتنا لا يحسن القراءة حيقرأ حيقرأ رب العزة سيوفقه ليقرأ ما خلي بالك قضية بقول لحضرتك المسائل بتختلف تماما ممكن واحد يملأ الدنيا ضجيجا وصراخا وكلاما وكتابة ويعني يملأ الدنيا علما وعلى فراش الموت عند الموت ما يقدرش يتكلم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله ما يقدرش والله ما يقدر ينطأ بها ورجل عادي من آبائنا الطيبين أصحاب الفطرة النقية وأم فاضلة من أمهاتنا الطاهرات أصحاب الفطر السليمة يا الله بمجرد ما ينام على فرش الموت ينطلق ما شاء الله في كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله والله العظيم يقسم لي طبيب من أحبابنا الجرحين يقول لي والله يا شيخ محمد تقدم تقدمت لأجريه جراحة لرجل من أهل القرآن يقول الرجل تجاوز السبعين سنة وجهه كاللبن الحليب كالقمر ليلة البدر ما شاء الله واللحية كلها بيضاء نور يقول والرجل دخل فوجدت الرجل يبكي فانا بقول له يا ولدي انت بتبكي ليه انت خيف لان انت ما شاء الله رجل يعني من اهل الدين ومن اهل القرآن قال له يا ابن انا مش خيف من الموت لا حاشا لله انا مش خيف من الموت قال له ما حيف من ايه قال له انا خيف بس من البنغ قال له تب البنغه خيف منه في ايه قال له انا خيف بس البنج يضيع عقلي ما عرفش اقرأ الورد القرآن اليوم بتاعي يا الله مشغول بقضية الورد القرآن قاله انا الورد قالله تقرأ الأدREE في اليوم قالله بقرأ كل يوم خمسة اجزاء لا اله الا الله كل يوم خمسة اجزاء خمسة اجزاء يعني الأسبوع تقريبا يختم مرة الأسبوع يختم مرة على كل ست يام يختم مرة فسبحان الله الطبيب بيقول لي يقسم لي بله يقول لي والله يا شيخ محمد تمنيت أن لو انشقت الأرض وابتلعتني رجل سنه أكثر من سبعين سنة بيعيط عشان خايف يفوت الورد القرآن اليومي وهو داخل لعملية جراحية قال بدأت أكلم قلت له إن شاء الله ربنا هيكرمك وكلام من هذا الكلام الطيب الجميل يقسم لي بالله يقسم لي بالله يقول والله أتيت بمجموعة من إخوان الأطباء وأشهدتهم على ذلك لأنني لم أتصور أن يقع هذا بالعقل أبدا في دنيا الناس تقولوا إيه اللي حصل قال لي قال لهم ما تدليش البنج إلا بعد ما أشرع في قراءة الورد بتاعي أنا هتوضى أنا متوضى لهم أنا متوضى أبدأ في قراءة الورد بتاعي لو دخلت كده يعني قراءت ثلاثة أربعة أربعة يعطيني حقنة البنج وتوكل على الله يقول لي اقسم بالله يا شيخ محمد شرع في قراءة الورد ودخل الطبيب واعطى حقنة البنج يقسم لي بالله ما توقف الرجل عن القراءة اثناء العملية الجراحية حتى افاق من البنج وهو يقرأ كتاب الله جل وعلا يا حديبي ده موضوع تاني خالص ده موضوع تاني خالص ما تتصورش القضية ما تتفلسفش كده ولا تتفزلك كده ده ما أسأل الله أن يرزقنا هناك الثبات والسداد والتوفيق والإخلاص يا الله المؤمن ما بيعرفش يقرأ حيقرأ ربك سيوفقه ليقرأ حيقرأ بين جبين الدجال كافر طب الفتنة العصيبة دي فتنة رهيبة نبي عليه الصلام بيوصف لنا فتنة الدجال في حديث طويل جميل من حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم يسأل فيه الصحابة رسول الله عن المدة التي سيمكث الدجال في الأرض ما هي فتنة كبيرة طيب رسول الدجال في الأرض ده المصيبة الكبرى دي فقال عليه الصلاة والسلام أربعون يوما يا خبر بيض أربعون يوما ما فيش مكان في الأرض في الاربعين يندل إلا وسيضاء الدجال إلا مكة والمدينة الله إلا مكة والمدينة اسمع قالوا يا رسول الله كم يمكث الدجال في الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم الصحابة مشغولين بقضية يا خالص طيب يا رسول الله اليوم الذي كسنة تكفينا فيه الصلاة يوم يا ربي مشغولين بالصلاة في اليوم ده شايف الفرق الكبير بيننا وبين الصحابة يا رسول الله اليوم الذي كسنة تكفينا فيه الصلاة يوم قال لا يا سلام قال لا أما اللي يعمل إيه؟ قال أقدروا له قدرة أقدروا له قدرة يعلق القاضي عياذ رحمه الله تعالى على ذلك ويقول هذا حكم مخصوص هذا حكم مخصوص لهذا اليوم من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم أقدروا لهذا اليوم قدرة طيب سألوا سؤالا آخر ما إسراعه في الأرض يا رسول الله اسمع التعبير النبوي قال كالغيث استدبرته الريح كالغيث مطر استدبرته الريح ريح عما تدفعه بيتحرك في كل مكان كالغيث استدبرته الريح قال عليه الصلاة والسلام فيأتي القوم شايف الفتنة فيأتي القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت يا رب سلم المؤمن كل ده والله العظيم ما يهزه ولا يأثر فيه أصل عنده خريطة كملة النبي مضح للمسائل صلى الله عليه وسلم ما عندوش لنبس ولا غموض عارف المسائل واضحة عنده نظرة عميقة جدا إلى كل ما سيقع في الكون من أحداث إلى أن يرث الله الأرض من ليه؟ لأنه آمن بالله وآمن برسوله وطالع السنة وعرف ماذا قال صاحب السنة الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم قال فأت القوم فادعوهم فيؤمنون به ويستجبون له فيأمر السماء فتنطر، ويأمر الأرض فتنبت ثم يأتي القومة فيدعوهم فيردون دعوته فيردون دعوة فريق آخر من أهل التوحيد والإيمان يرفضون هذه الدعوة الفاجرة الكافرة الجائرة فيتركهم ينصرف عنهم الدجال فيصبحون ممحلين ممحلين أي ليس بأيديهم شيء من أموالهم فتنة خطيرة لكن هيهاته هي يأتي إن شاء الله أهل الإيمان والتوحيد عارفين عارفين لأن كلام النبي هو واضح جميل دقيق قال ثم يمر بالخربة أرض خرابة فيقول لها أخرجي كنوزك قال فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل أي كجماعات النحل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا وفي رواية أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم قال الحبيب النبي فيخرج إليه رجل من المؤمنين وفي رواية من أهل المدينة صلى الله وسلم على ساكن المدينة فيخرج إليه رجل من المؤمنين فتتلقاه مسالح الدجال أتباع الدجال سبعون ألفا من يهود أصبهان كما في صحيح مسلم وغيره فيلقاه أتباع الدجال بالمسالح أي بالسلاح فيقولان فيقولون له أين تعمد انت رايح فين فيقول هذا الرجل المؤمن من أمة الحبيب المصطفى إلى هذا الرجل الذي خرج عاوز يشوف من دل خرج ده إلى هذا الرجل الذي خرج فيقولون له أو ما تؤمن بربنا يعني الدجال فيقول هذا العبد المؤمن ما بربنا خفاء فيقولون اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض أنسيتم أن ربكم يعني الدجال أمركم أن تقتلوا أحدا دونه قال فيأخذونه إلى الدجال فيذا رأه قال له أو ما تؤمن بي فيقول إنك الدجال ما هو عارف قرأ قرأ بين عيني كافر عارف السمت وعارف الوصف النبوي فيقول هذا العبد المؤمن إنك الدجال إنك المسيح الكذاب فيأمر الدجال فيشقه الدجال نصفين أو جزلتين كما في النواس فيشقه نصفين شقين ثم يقول له الدجال قم فيستوي قائما ثم يقول أولا تؤمن بي فيقول والله ما فيك إلا بصيرة أنت الدجال الذي ذكره سيد الرجال صلى الله عليه وسلم والله ما فيك إلا بصيرة فيقبل الدجال عليه ليأخذه ليذبح فلا يستطيع إلى ذلك سبيل هذا الشاب أو هذا الرجل أعظم الناس شهادة عند الله تبارك وتعالى أغرب الأحاديث وأعجب الأحاديث أيضا في الفتنة الكبيرة فتنة الدجال مروه رواه الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس بسرعة ما علي الشيء حديث فاطمة بنت قيس لأن عاوز أخلص الللادي الحديث في فتنة الدجال قالت فاطمة بنت قيس سمعت نادي رسول الله ينادي الصلاة جامعه الصلاة جامعه الحديث في صحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن أبي داود وغيرها من دواوين السنة قالت فخرجت إلى المسجد فكنت في صفوف النساء التي تلي صفوف القوم أي صفوف الرجال قالت فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته صعد المنبر وجلس على المنبر وهو يضحك بأبه وأمي وروحي ثم قال أتدرون لما جمعتكم قالوا الله ورسوله أعلم ما نعرفش. قال والله لم أجمعكم لرغبة ولا لرهبة ولكن تميما الداري صحابي الجليل ولكن تميما الداري كان نصرانيا فجاء وبايع وأسلم وحدثني حديثا يا سلام دي من قبل تميم علي أوي أن يروي عنه رسول الله، وهذا إن دل فانما دل على جواز أن يروي الفاضل عن المفضول. قال وحدثني حديثا وافق ما كنت أحدثكن به عن المسيح الدجال. الله ايه ايه تميم الداري عنده خبر إيه القصة خلي بالك حديث صحيح مسلم مش حدوده الحديث راه مسلم وغيره من أهل السنة. قال حدثني حديثا وافق ما كنت أحدثكم به عن الدجال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام اسماني لقبيلتين من القبائل حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفأهم أي ألجأهم إلى جزيرة في البحر فدخلوا الجزيرة قال فلقيتهم دابة أهلب والأهلب من الدواب كثير الشعر قال فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره فقالوا لها ويلك من أنت قالت انطلقوا انطلقوا إلى هذا الرجل داخل الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق قال ففزعنا منها وخشينا أن تكون شيطانا فأسرعنا إلى الدير فرأينا رجلا موثقا بالحديد موثقا بالحديد فقلنا ويلك من أنت قال قد قدرتم على خبري فأخبروني أنتم من أنتم فقالوا نحن قوم من العرب ركبنا في سفينة بحرية فلعب بنا الموج شهر. حتى أرفأنا الى جزيرتك هذه ثم قص عليه ما كان من امر هذه الدبة فمن انت فقال اخبرون هذا الرجل موثق بالحديد يقول لهم اخبرون عن نخل بيسان قالوا عن اي شأنها تستخبر بيسان اسم مكان يعرف اهل الشام أخبروني عن نخل بيسان قالوا عن أي شأنها تستخبر قال أيثمر قالوا نعم قال يوشك ألا يثمر يوشك ألا يثمر ثم قال أخبروني عن بحيرة طبرية قالوا عن أي شأنها تستخبر قال هل فيها ماء قالوا كثيرة الماء قال يوشك أن يذهب ماءها لو تتذكروا معايا نشرت جرائدنا الرسمية على صفحتها الأولى صورة لطفل في بحيرة طبرية كان كشف عن ساقي ينقل الخبر أن الماء قد قل بصورة مذهلة في بحيرة طبرية قال يوشك أن يذهب ماءها ثم قال أخبروني عن نبي الأميين قالوا خرج من مكة إلى يثرب قال وماذا صنع مع العرب قالوا أظهره الله على من يليه من العرب وأطاعوه قال وقد وقع ذلك قالوا نعم وقع ذلك فقال خير لهم أن يطيعوه قال هذا الرجل موثق بالحديد خير لهم أي للعرب أن يطيعوه ثم قال اسمع وأنا أخبركم أنا المسيح الدجال يا رب سلم وأنا أخبركم عني أنا المسيح الدجال وإنه يوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج وإنه يوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فلا أدع قرية إلا هبطها في أربعين ليلة إلا مكة والمدينة فإنه على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. تقول فاطمة بنت قيس، فضرب النبي بمخسرته أي بعصا في يده في المنبر وقال هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة يعني المدينة ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم أعجبني حديث تميم أنه وافق ما كنت أحدثكم به عن المسيح الدجال إلى آخر هذه الرواية أيها الأفاضل السؤال الخطير متى يهلك؟ ومتى يخلص الله الأرض من شره؟ ومن هذه الفتنة؟ ومن ساقتله وأين يقتل المسيح الدجال؟ هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى لكن دعوني في عجالة أختم الحلقة بهذا السؤال المهم ما السبيل ما سبيل النجاح من فتنة الدجال والسبيل الأول والخطوة الأولى تحقيق الإيمان مش بول حضرتك النبي قال يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب حقق الإيمان الإيمان مش فقط الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان له طعم وله حلاوة وله نور فحقق الإيمان فالإيمان حصن الأمان حصن الأمان لك في الدنيا ومن الفتن في الدنيا ومن فتنة الدجال بل ومن عذاب النار في الآخرة الإيمان الله الله في الإيمان اعلم بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فعرض قلبك حبيبي في الله إلى بيئة الإيمان إلى بيئة الطاعة ليزداد الإيمان في قلبك وابتعد عن بيئة المعصية لأن الإيمان بالمعصية يقل في القلب ولا بد ولا بد أن يطرد أحدهم الآخر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأمر الآخر الاستقامة باء على الإيمان إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم وفي حديث النواس بن سمعان الذي ذكرت الطويل وهو في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ عشر آيات من صورة الكهف عصمه الله من فتنة الدجال. يا الله أمر جميل. في رواية صرحت عشر آيات من أول الصورة، وفيه رواية عشر آيات من آخر ما تحفظ الصورة كلها؟ احفظ الصورة كلها. دي فتنة ما تخليش المسلم يجلس الآن والملمة تجلس الآن من الليلة لتشرع في حفظ صورة الكهف. ما أجملها من صورة. وما أرقها من صورة اشرع الليلة أخي الحبيب وأخت الكريمة في حفظ صورة الكهف تحفظ عشر آت من أول الصورة أو من آخر الصورة أو عشر آت من صورة الكهف ينجيك الله ويعصمك الله جل وعلا من فتنة الدجال وطبعا هنيئا أهل مكة وهنيئا أهل المدينة هنيئا لمن سكن مكة وهنيئا لمن سكن المدينة لأن الدجال بفضل الله الكبير المتعال لا يستطيع أبدا أن يدخل مكة أو أن يدخل المدينة أيها الأفاضل من يقتل الدجال وأين سيقتل الدجال هذا ما نتعرف عليه غدا إن شاء الله تعالى أسأل الله باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعى به أجاب أن ينجيني وإياكم من الفتن في الدنيا ما ظهر منها ما بطن وأن ينجينا وإياكم من فتنة الدجال ولا تنسوا أبدا أن تتعوذوا بالله بقلب حاضر في كل صلاة علمنكم تتعوذون لكن استحضروا القلب كان النبي يعلم الصحابة هذا الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن كما في الصحيح مسلم حديث بوريرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته